قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمعوا الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة عذاب ربك لا يكونا يا ويلنا ان كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خربل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين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 قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين 118. قال لقد كنتم أنتم وآباءكم في ضلال مبين قالوا أجئ